فإنا فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب وكلمه الأحجار والعجم والحصا وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجذع القديم فإن فان فرق الحب ادهى المصائب, المصائب المصائب المصائب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائب برائب برائب وحمل له الجذع القديم Altyazı فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب المصائب وأعجب تلك البدر ينشق عنده وما هو في إعجازه من عجائبي عجائبي عجائبي عجائبي, عجائبي, عجائبي, عجائبي, عجائبي, عجائبي عجائب وشق قاله جبريل باطن صدره لغسل سواد بالسويداء الى ذبي واسرى على متن البرق الى السماء فيا خير مركوب ويا خير راكب ويا خير راكب وكلمه ال جروى على الحصى وتخريب ما دمنا وعي ليس برعبي برعبي برعبي وحمل له الجزع القديم تحزنا فانا غرق الحب ادهى المصائب المصائب, المصائب, المصائب وراعت بليغ الآي كل مجادل خصيم تمادى في مراء المطالبين براعت أسلوب أسلوب وعجز معارض بلاعت أقوال وأخبار غايبي غايبي غايبي وسم هو رب الخلق أسماء مدحات تبين ما أعطاه من منادى رافٌ رؤوف رحيم, رؤوف رحيم أحمد و محمد مكافٍ ومفضل يسمى وكلمه الأحجار والعجل والحصى وتكليم هذا النوعي ليس برائبي برائبي برائبي, برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب المصائب إذا ما أثاروا فتنة جاهليات يقود ببحر زاخر من كتائر يقوم لدفع البأس أسر قومي بجيش من الأبطال غر السلاهي أشدَّ يوم البأس من كل باسل ومن كل قرمٍ بالأسنة لاعبي لاعبي لاعبي توارث إقداماً ونبلًا وجرعة النفوس هم من أمم النجيب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكلم هذا النوع ليس برايبي برايبي برايبي وحمل من جنون قديم Firaq al